بسم الله الرحمن الرحيم وين لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ما له اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما